وعن سائر الاله بهداه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال وعن رحمه الله تعالى اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه ملة ابراهيم اعلم تقدم معنا ان هذا أمر بأشرف الأمور العلم اعلم وتقدم معنا حديث عن العلم وقد نقل غير واحد من اهل العلم الإجماع على أن نفل العلم أفضل من نفل جميع العبادات واذا لا شك ان اصل العلم افضل من كل العبادات لانها لا تقوم الا على العلم وطلب العلم عباده وطلب العلم عباده في سبيل الله سماه الله تعالى نثيرا كما في قواكب سوره التوبه ومن جميل ما نقل عن ابن حزم الاندلسي في هذا الباب أنه كان يقول مناية من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باب وحاضره دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر وألزم أطراف الثغور مرابقا إلى هيعة تارت فأول نافري يلقى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والرقاق البواتر كفاحا مع الكفار في حومة الوغى وأشرف موت للفتى قتل كافري فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقادير فكانوا يشتهون العلم ويتمنونه ويفرحون به كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في أبياته شابعة الشابعة العلم يا شباب سهري لتنقيح العلوم ألذ لي إن وصل غانية وقول عناك وصرير أقلامي على صفحاتها أشهى من الدوكاء والعشاق إلى آخر مقال فكانت أبياتهم تدل على ما في قلوبهم من الحب العظيم بعلم الكتاب والسنة ولهذا رفعهم الله تبارك وتعالى فالأم لما كانت منشغلة بهذا العلم وميزان الناس على هذا العلم كانت أحوال أمة غير هذه الأحوال موجودة الآن. الآن أحوال أمة ميزانها عن الحياة الدنيا. نسأل الله العافية والسلام. حتى من جهة العلوم حتى من جهة العلوم هي كذلك ميزان الدنيا. ونسأل الله العافية والسلام. ولهذا كثر فينا من يكتب ويقرأ ويحسب. ويعيش الكثير معلومات ثقافية وكثر فينا مع ذلك مباشرة الذل والانقياد والتبعية للغرب الكافر والعياذ بالله لأن عزتنا ليست إلا في علم محمد صلى الله عليه وسلم والعمل به عندها يعزنا الله تبارك وتعالى أرشدك الله دعاء بالرشد أي بأن تدلأ على خير الأمور وأخيرها وحسن الأمور وأحسنها هذا الرشد فيقال فلان راشد اذا صار يميز بين الغسل والسمين والخير والشر وهذا هو غالبا سن التكليف عندما يقال فلان صار راشدا ما معنى راشدا أي ان القلم جرى عليه لأنه صار اهلا بذلك أي صار يعرف الحق من الباطل والخير من الشر وصار محلا للخطا صار محلا للخطا فيقال ارشدك الله اي دلك الله وهداك الله إلى خير الدنيا والاخره ولا خير في الدنيا والاخره الا وهو منطلق من العلم النافع والعمل الصالح وهو العلم الشرعي الذي يعمل به العبد وتعبدا لله جل وعلا لينال رضوان الله سبحانه وتعالى اعلم أرشدك الله لطاعته لما كان الإرشاد يكون في عدة أشياء خصها المؤلف ماذا للطاعة لأن الله تعالى قال في كتاب العزيز الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هذه دلا إذاية دلا إرشاد فحتى هدى النملة في تفرية كيف تجمع طعامها وكيف ترتب حالها وهذا النحلة كيف تسلك الأرض في سبلها دررا تأكل من كل الثمرات والأشجار والأزهار لتفرجها هذا الشراب المختلف ألوانه الذي فيه شبار الليل وهذا كذا وحتى هذا الثابة أن ترفع حافرها عن وديدها أن لا وهذا الجنين لأول لحظات حياته يخرج يلتقم تدي امك يعلم ان هناك طعام هناك طعامه ويعرف كيف يتناوله لا يحتاج الى تعليم ما هو لكم تعلم ابنك كيف ياكل بل بعض الاحيان يولد الطفل واصبع في فمه يمص اصبعه معلم ينزل الى الدنيا معلم في هذه الحقائق مرشد مله من الله جل وعلا لكن هذا يسمى إرشادات عامه دلالات عامه يستوي فيها الانسان والحيوان يعني الان الحيوان ينزل من امه يلتقم الثدي اذا كان من ثديها ليس كذلك تنقض ما شاء الله فلا يفرق بين هذا وذاك هذا الانسان الله تعالى قال في وحيه الى نبينا صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطره هذا يولد على التوحيد وهو محل التكليف وسيخاف بعد قليل بنصوص الكتاب والسنة ولقد كرمنا بني ادم الآية فالمؤلفون لما علم يقينا من نصوص الكتاب والسنة أن الإرشادات كثيرة خصك بماذا؟ بدعوة صالحة أن ترشد إلى الطاعة وهذا رأس الأمر يا أخير. اعلم أرشدك الله لطاعته انظر الآن الخلق ميسرون لماذا؟ تأمّن كل ميسر لما بما له تجد إنسان ميسر لخدمة الحياة الدنيا والعياذ بالله يجمع من درهمه هي ودينارها فيها يوالي وفيها يعادي فيها يعطي وفيها يمنع من الصباح إلى المساء من المساء إلى الصباح هكذا وهكذا ودايم على حياته الدنيا آخر مسلف عن المعاصي والمنكرات واخر كذا وأنت يدعى لك الآن بماذا بأن ترشد إلى طاعه الله عز وجل اعلم أرشدك الله لطاعته. أن الحنيسية ملة إبراهيم لما دعا لك أن ترسل إلى الطاعة اعلمك برأس الطاعة التي كل طاعة هي فرع عنها ولا طاعة تنفع بدونها التي هي ملة إبراهيم الإيمان بالله والكفر بالطاعه. هذه ملة إبراهيم فالإنسان وإن كتب الصلاه وصيامه وزكواته وحجه كل عام وا, وا, وا من أعمال الصالح وليس عنده ملة إبراهيم لا تنفع هذه العبادات قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه كمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه ملة ابراهيم ثم اوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وهذه الملة كما تقدم معنا في درس الماضي فيها غافش كثير عند الناس اليوم فيها خل واضح بيت فكثير من المسلمين اليوم لا يعرف من هذا الدين إلا أن يصلي ويصوم ويزكي ويحج أما قضية الولاء والبراء أعمال القلوب الحب في الله والبغض في الله فهذه الأسف الشريف ما ربي المجتمع عليها لانه قد تسلم ولايه الامور من العلماء والامراء هؤلاء الذين تسلموا هذه الحقائق ما قاموا لله جل وعلا بالتوحيد الخالص انما قاموا بتوحيد مشوب توحيد مخلط الا من رحم الله وقليل منهم من اهل العلم فأكثر هؤلاء الان ويدافعون ويبررون ويمررون للسلاطين الذين يحكمون بالطاغ فكيف سوف تربى الأمة على معرفة من التي إبراه ما يمكن أبدا إذا كان هؤلاء هم رؤوس الناس أليس كذلك أمراء وعلماء أليس هؤلاء هم أولاة الأمور بل هؤلاء هم أولاة الأمور أمراء وعلماء ولان ابن مالك ما ينسب اليه ماذا يقول وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانه هل مصيبه متى يتربى الناس على الحب بالله والبرد بالله على اقامه مله ابراهيم وهم يرون ان بعض اهل العلم يعذرون عن الطواغي الذين يوالون اعداء الله يعذرون عنه الذين يطبقون شريعه ابليس يعذرون عنه الذين يفرقبون وجوههم بوجوه الصالحين ويفرحون بالفاسقين ويستبشرون بالمشركين ويعذرون عنه متى ستربى الأمة إذا؟ عندما تكون وسائل إعنام كلها تصف في هذا المصب تدعو الناس إلى تعظيم ولاة الأمور وحق ولاة الأمور وهم يعلمون ان ولاه الامور لم يعظموا حق رب العالمين سبحانه وتعالى لم يقوموا الا جل وعلا بالتوحيد الخالص بل اعطوا لله جل وعلا ما ترقه به نفوسهم وتعشقه اهواؤهم فقط واما الحكم والتحاكم فالليه والعياذ فحصل هذا الخلط الرهيب فتاثر مجتمع بذلك والعياذ يرون امامهم رأس من رؤوس الناس يصلي وبعد قد يدخل الضريح يرون رأس من رؤوس الناس يأخذ الزكاة من المسلمين على أنها حق لله رب العالمين وينفط الأموال الطائرة على حماية الشرك وسدنته يعمر قبابا ويعمر أضغحة ويغني هؤلاء المشركين غناء فاحشا عظيما ثم إذا تكلمت نبتت لك نبتة يعذرون عنه ويبررون له ويمررون العياب ولهذا هذا الخبط الرئيس يا هذا الذي أوقع الأمة في هذا الخبث الآن ولهذا أن أتبع حقيقة كل أتبع على رؤوس الناس الأمراء والعلماء الأمراء والعلماء الناس تبع, الناس تبع لهؤلاء اما تبع الأمراء وتبع لي العلماء. والعام يبقود من العمل لأن كل يقوده ما لو جاءه الطفل الصوير قادة لو جاءه رجل كبير قادة لو جاءه ماكر به قادة لو جاءه ناصح له قادة كل يقول فهذه ورطة عظيمة يا إخوان والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يخاف على هذه الأمة من حكم الأمة المضلين أو المضللين هذا الأمة يا إخوان ما تفير لا تفير إلا إذا بدأت ترضيتها على ملة إبراهيم على ملة إبراهيم هذا المنطلق هذه هي البداية الإيمان بالله كل الإيمان والكفر في الطاغوت كل طاغوت بلا تفريق أن هذا الطاغوت كذا وهذا عنده كذا وهذا معه كذا لا بد من بيان أن هذا الطاغوت عندها تستبين الأمة حقيقة المسألة وتبدأ تبني على العلاقات والتصورات والمبادئ والمفاهيم والأسس بناء على هذا الحق الراسخ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقرب الإنسان بقدر ما فيه من طاعة الرحمة ويباعد الإنسان بقدر ما فيه من معصية الرحمة يمدح الإنسان بما فيه من طاعة الله ويذم بما فيه من معصية الله وهكذا تنبلي الأمة على هذا الأساس أما عندما يحصل التخليص تدخل أشياء أخرى عوضا عن هذا والعياذ بالله كما ترون الآن ديمقراطيه ما هي الديمقراطية؟ كبر بالله جل وعلا تخلصنا من فلان ويرحل وكذا وأخرجتموه طيب هذا أمر مطلوب هذا أمر مطلوب شرعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وحث عليه إذا كان في الأمة قوة وشو كان تفعله سواء سماها هؤلاء مظاهره او لم يسمى هذا شيء خصهم. نحن نسميها بالشرع بتسميه الصحابه وما قرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم المنافذه افلا ننافذهم يا رسول الله هذا المسمى الشرعي منافذه الطاعون فانبت اليهم على سواء هذا مسمى الشرعي هذه المنابذه واجبة مظلوعة نحن مأمورون أن ننابذ الطاغوت ثم بعد ذلك الأمة تكون م... م... متربية على هذا الأساس عندها شوكة يجب عليها أن تباشر ذلك ما عندها شوكة ينقل ما الفرق بين الشوكة وغير الشوكة نقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة ما استطاع أن ينابذ الطاغوت بمعنى ما استطاع أن ينقذ أصحابه من حكم الطاغوت يرى بلالاً يعذب وما يستطيع له شيء ويرى آل ياسر يكون صبرا آل ياسر فإنما موعدكم الجنة هو يؤذى في خاصة نفسه يأذن لأصحابه بالهجرة ما هو نفسه لما جاءت الشوكة وحصلت بيعة الرضوان وجاءت الهجرة النبوية المباركة شهر سيفه صلى الله عليه وسلم ونشر دين الإسلام بالكتاب الهادي والسيف الناصر كما قال النتيب رحمه الله تعالى الشاهد هذه المنابلة مشروعة ومطلوبة فالأمة مطالبة أن تنابذ الطاغوت كل الطاغوت لأن تنابذ نوع من أنواع الطاغوت فأذهبت ديكتاتورا وأتيت بي ديمقاطية ثم ماذا كان ما صنعت بل والله الذي لا إله غيره إن الخطر المحبق الآن بالشعوب الإسلامية أشد منه لما كان الدكتاتور والمتسلمة لماذا يا اخوان طبعا كما تقدم الحكم الشرعي أن ينابذ الجميع واضح لكن نحن نريد ان نصحح المسار نريد أن نصحح المسار جيد سار هؤلاء ونبذوا هذا الطاغوت لكن ما يصح ابدا ان تنبذ طاغوتا لتركنا الى طاغوت اخر دي مصيبه اكبر طيب اين مصدر الاشكاليه يا اخوان مصدر الاشكاليه ان الشعب من قبل هذا الشعب المضطهد المقصور بهذا الديكتاتور أكثر من المسلمين أليس كذلك؟ كان عندهم مندوحه في قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه إلى اخره كان عندهم أخرج أليس كذلك؟ يقول الله ما أستطيع لما أقول أنا كارج هذا ما الأصنع أبل يد حين وكان عندهم مندوحه في قول الله جل وعلا لا يقول المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل فاولئك عسى الله ان يعفو عنه وكان الله عفونه أما الآن فالأمر أخبر الآن تسمع يقول لك لا للأصولية الإسلامية نعم للدولة المدنية لا إله إلا الله صاروا يختارون الكفر اختيارا ويقصدونه عمدا هذا أكبر يا إخوان هذا اخطر بكثير فلا إذن يا إخوان من التوعية لا من التوعية العامة للمسلمين وبيان أن الآن لا خيار لنا إن أردنا النجاة إلا الشريعه ما هناك خيار آخر أصفر أنت دستورك موجود أمر ونهي شرع ومنهاج كل موجود تشريعات موجودة تفصيل عمل بالتشريعات هذه هو المناد موجود شرع ومناد كله موجود طيب ماذا المطلوب ان نطالب بهذا فقط ما هناك خيار اخر ابدا والذي يقول لا للاصوليه لست نقول اصوليه ما ماذا اصوليه ما ليست ترجع الى الاصول اليس كذلك وما هي اصولنا نحن الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم يعني لا لهذه الثلاث طيب نعم لماذا إذن نعم للكفر بالله جل وعلا هل المصيبة يقول لا للرسولية يعني لا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله ولا لفهم الصحابة رضي الله عنهم المصيبة كبيرة يا إيران فنقول لا بد يقال ان يشري الناس بتوعيه أهليهم وذويهم كل انسان في مصر وقطره ولو, ولو عبر الانترنت ونحو ذلك المهم توصل هذه الرسائل الى هذه الشعوب وتلك المجتمعات ان افيقوا انتم الان تطالبون بالكفر الصراع البواح عندما تزيل ديكتاتور وتاتي بديمقراطيه ما صنعت شيئا إلا أنك ورّت الشعب أكثر من قبل وقع في ورطة أعظم من ورطة السادة والعيال وإن كان نعم مثلاً للأحوال حصول تنفس للإسلام والمسلمين وتفريج لبعض من كان في السجون وتحسن الدعوة انتشر خير لكن يبقى هؤلاء الذين كانوا بالأمس على يعني على استدان وراء آيات انكشفت الحقائق الآن. وقد يدخل هذا أو لعله يدخل حقيقة في قولة جل وعلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الضيب فهناك أخوان كان يستطيعون وراء كلمة ديكتاتورية وتظل عندما تسمعه يقول هذا طاغوت هذا ديكتاتور تظل أنه يعني يريد إيش؟ الإسلام طيب ذهب الطاغوت الدكتاتور أتيتنا بطاغوت جديد؟ اسم الديمقراطيه عرفنا حقيقته ونجم النفاق وظهر العيال ما الله العافيه عسره حتى قل لي احدهم وهو رمز من رموزهم ماذا لو تولى الحكم عندكم نصراني قال ما فيش ماله اذا اراده الشعب اي دين هذا اللي تدعيه اي زنده هذا اللي بها انت خلعت ماذا اذا ولماذا خلعت اصلا لماذا ما الفائدة ايش اللي استفدنا يعني حد من جهة متعلقين بالتوحيد واحد هذا كفر هذا كفر كل شريعة إبليس وعياله أقول يا إخوان أمة لا بد أن تتربى على ملة إبراهيم ملة إبراهيم وهذا الذي هذا الذي يغلق يغلق العداية إخوان الآن تلاحظون هذه السلوطات الموجودة الآن تظنون أنها يعني أغلقت الغرب كثير يعني لا لأنهم يعرفون البديل الآن البديل أقوام سيكون بالبرالية وتعدديه وحكومه مدنيه اي علمانيه بلباس اسلامي وبالتالي سيتم تخدير الشعوب اكثر واكثر فاذا تكلفت هذا الاسلام الشيخ فلان والعلامه فلان وتسمع الادله ويحرف الاعلام وتلوى اعناق النصوص ويزداد الشعب تروضا على هذه العلمانيه لكن باسلوب اسلامي الآن بنباس إسلامه نصلا الله العافية والسلام يعني بدل أن كانوا ينابذون الطاغوت صاروا يعيشون النفاق الأكبر بالله فنقول يا اخوان لا بد أن ننتبه لهذه الحقائق التي لا قوام لذين الإنسان إلا بها الإيمان بالله والكفر بالطاو وهي ملة إبراهيم اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم من إبراهيم؟ الخليل خليل الرحمن هو أحد خليلي الرحمن إبراهيم والثاني من محمد عليهما فرصاته أتم التسليم ما نال هذا القل من فراغ لمقومات لمعطيات لمكتسبات لمواقف نال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند رب العزة والجلال أن يكون خليلا لله جل وعلا جل الله وفيعنا والقل أعلى مراتب المحبة هل ينازعون ويصيحون وملأ الدنيا ضجيجا نحن نطالب ولا نقبل وسنعود المظاهرات مرة أخرى ونملأ الميادين بالملايين إذا تم تغيير المادة الثانية من الدستور طيب ما هي المادة الثانية من الدستور أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأول للدستور أو التقنين. أين ملة إبراهيم؟ ما هذا السكر؟ ما هذه المطالبة الهزيلة؟ المصدر الأول؟ يعني هناك ثاني وثالث ورابع ومئة سبحان الله هذه ملة إبراهيم؟ وهذا الذي خرجنا لأجله؟ أن يكون الإسلام هو المصدر الوحيد والأول والأخير ولا مصدر سواه للأمة كلها ليس فقط في قوانين معينة وأشكال حجبية معينة للأمة كلها في كل صغير وكبير هذه باللتة إبراهيم هذا هو دين الله عز وجل هم الان قيام وقعود وملأ الدنيا ضجيجا لإثبات هذه لكي يثبت هذه المساله يا سبحان الله وما علم هؤلاء أن هذه المسألة كانت موجودة في الدستور والعلمانيه ملعت البلد لأنك عندما تقول الأول جيد أنا سأخذك هذا الأول خذ هذا الأول في المواريه خذه النكاح والطلاق خذه هو الأول لكن علاقات الدول الامريكيه ما نشف نصناعي تقول لا كتاب سنة قال الله قال رسوله لا الاحكام حكام العرفية الحكامة الدولية مواثقة الأمم المتحدة الشرعية الدولية مجلس الأمن ذهب الدين وذهب كله إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولهذا بعض يروض لقضية مهم مهمة أن يقولون أن الإسلاميون بغض النظر عن تفريعات التسمية هذه الإسلاميون لا يحسنون إدارة دولة عصرية تخاطب العالم في هذا الزمان هذا الآن يروج له الآن ونحن نقول هذا يحتمل أحد امرين أحد أمري. الأمر الأول أن يكون مقصود أنه لا يمكن للمسلم أن يتعاطى السياسة العالمية بوضعها الراهن لأن السياسة العالمية بوضعها الراهن نفاق أكبر فهذا حق المسلم يتعطى النفاق الأكبر ما يتعطى هذا سياستكم سياسة نفاق ولا يمكن لمسلم أن يذوب فيها إلا أن يقول إيش منافقا كمثلك هذا ليس أسل المسلم أبدا طيب ما هو الخيار الثاني الخيار الثاني نقول هل تقصدون أنه ليس في الكتاب والسنة من الأحكام والأسس والقواعد والمبادئ ما تقوم به دولة الإسلام إن قالوا كذلك كل هذا الكفر بإجماع المسلمين فبين النفاق الأكبر وبين كفر بالله عز وجل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان حاكما يا إخوان كان حاكما بمجرد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ولوه الخلاف حكم لو يحكم حكم ما قال لا انا ما عندي خبره واخذ دوره واذهب الى كورسات وكذا حتى اتعلم كيفيه الاداره وكيفيه الرياده فعل هذا رضي الله عنه تولى وحكم طيب بمجرد ان خبرته الوفاه اوصى لمن لعمر عمر كان حاكما اليسنا الان نتكلم عن السياسه العمريه والأحكام الفاروقية والعالم يحار في قدرة هذا الرجل أليس كذلك؟ كان حاكما من قبل جاء عثمان فحكم وجاء علي فحكم وجاء معاوية فحكم والامويون حكموا والعباسيون حكموا والمماليك حكموا والدولة العثمانية قريبا حكمت إذن يا اخواني ولا ينبئك مثل خبير على التأويلين أو الثلاثة تاويلات على الله جل وعلا الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم الضمير عائد على القرآن الكريم الضمير عائد المسلم ما عنده مشكلة كيف يحكم لأنه لا يحكمه من عنده نفسه الحكم موجود ما بقي إلا أن تولي من يفهم هذا الحكم من كتاب الله عز وجل مثلاً ولأن عمر مجرد ما تولى جمع حوله من أهل العلم مباشرة البطانه من أهل العلم ولا فلانا العراق ولا فلان ما عنده مشكلة فلان هذا يحكم بماذا لأنه فلان لا نحكم برأيه ولا باجتهاده فلان هذا معه الكتاب والسنة الأحكام واضحة مفروغ منها كيف علاقتي مع الدولة الفلانية ليس من عندي موجود كيف أتعامل مع بيت المال ليس من عندي موجود كل العلاقات الداخلية والخارجية محصطة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما فرطنا في الكتاب من شيء فالمسلمون هذا مصدر عزتهم يا إخوان كل شيء عندهم جاهز مهيئ فقط عليهم أن يتقوا الله جل وعلا فقط عليهم أن يحكموا الله تعالى عندما يقول أفحكم الجاهلية يبون يعني يحيلهم على لا شيء يعني يامرهم ان يتركوا حكم الجاهليه إلى لا شيء أم إلى أحكام مقررة واضحة موجودة الاحكام واضحه واضحة موجوده موجودة محصاة منها منا ولكن هم يريدون أن يوهموا الناس بأنه لا يمكن تعاطي السياسة العالمية نعم إذا كان بواقي على بالنفاق الأكبر هذا لا يمكن تعاطيه وتامل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر تسلسل الأمم قال ثم, ثم يكون ملكا جبريا. وهو الآن يتحلل بحمد الله عز وجل ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة لاحقا مباشرة ستقوم خلافه على منهاج النبوة من أين استطاعوا هؤلاء بسرعة أن يجمعوا معطيات هذه الخلافة وأسس الحكم وكذا وكذا مثل هذا العالم نقول ما يحتاج من الوقت بصرا هي موجودة مخصاة وضبوطة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام أمر فلؤ ما بقي إلا أن تاتي بالرجل الذي يعرف أن هذه الآية في كتاب الله ومعناها كذا على فهم الصحابة وهذا الحديث صحيح ومعناه كذا على فهم الصحابة وهذه السياسة الصحابة الكرام رضي الله عنهم فلؤ منه فأقول يا إخوان لن تقوم لنا قائمة إلا بمله ابراهيم قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين أي حالة كونك مخلصا ذليلا بدين الله جل وعلا وحده براء من كل ما سوى الله عز وجل وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها أي هذه الملة ليست خاصة بإبراهيم وليست خاصة بعلماء وليست خاصة بمجاهدين وليست خاصة بكذا كل الناس أمروا بهذه الملة حتى الكفار أمروا بهذه الملة الله تعالى عندما يدعو الناس إلى الإسلام يدعو فيها معينة أميحمر الكل ان يسلم له سبحانه وتعالى وان يستسلم وينقاد الكل ما مره من الله ابراهيم فمنهم من اجاب منهم من امتنع وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها اي للعباده التي هي مله ابراهيم كانه يريد ان يقول انه لا تقوم العباده الا على مله ابراهيم ولا يمكن ان تفهم العباده حتى تفهم مله ابراهيم ولذا استدل مباشره بقوله كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليبين لك ان هذه الايه لن تفهمها هذه الوظيفه لن تقوم بها حتى تفهم ماذا مله ابراهيم قالوا معنا يعبدون يوحدون في كل شيء وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة كل ما سمي عبادة يفرد الله جل وعلا به الحكم عبادة إن الحكم لله لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء لاحظ أولياء في التنزيل أي في الأحكام وذكر أولياء في عبارة القبور أليس كذلك؟ هم هما السوايا يا أخوان لا أولياء وأولياء. هنا أولياء في التنزيل والتشريع وهناك أولياء في ماذا؟ في عبادة غير الله عز وجل في الصالحين والأنبياء والمرسين والعوب وهو إفراد الله بالعبادة وأعوى ما نهى عنه الشرك شرك القبور الشرك في الأسماء والصفات شرك في أعمال القلوب شرك بالتشريعات الجاهلية، ويسمى بشرك الضاعة، شرك بالمحبة الوثنية، كما قال الله جل وعلا وقال إنما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يذكر بعضهم بعض إلى آخر الآية ومن الناس ما يتخاصموا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله كل هذا شرك يا إخوان. الان الامه تحاول بقوه ان تفهم ان كل الشرك مقبول الا ان تتكلم في شرك التشريع لماذا لأن شرك التشريع تعلق بالحاكم وكل شيء تعلق بالحاكم يجب ان نسكت عنه ولي الامر اطع اسمع لا تقدم ولا تؤخر اطع على كل حال هذه مصيبة يا اخوان هذه مصيبه عندما ينتبه الناس لحقوق المخلوقين وينسوا حق الله رب العالمين تقع هذه الورطه ولذلك محمد في زمنه ماذا قال الارجاء دين يحبه من الملوك دين يحبه الملوك دعنا لا يرققون المسائل ويبررون ويرقعون ويمررون ويبررون إذن الشرك كم نوع يا اخوان أربعة أنواع شرك الدعاء شرك المرادات والنوايا والمقاصد شرك الطاعة شرك المحبة هذه أسس الشرك ويتفرع من كل نوع فروع لكن هذه أصوله هذه اصول الشرك شرك الدعاء استغاثة رغبة رهبة كذا كذا دي كلها شرك دعاء سؤال غير الله جل وعلا شرك نوايا الرياء سواء كان أكبر أو أصغر سمعة أكبر أو أصغر بحسب نوعيه لي. الرياء والسمعه شرك محبة أن يحب الإنسان المخلوق عبر المحبة للخالق، أن يعظم المخلوق أكبر من تعظيمه للخالق، أن يترك طاعة الله محبة لفلان، النوع الرابع شركة الطاع. وجمع الله تعالى بينهما في ايه في كتاب العز بين الشرك الطاع وشرك الدعاء لأن نسمع من يقول لك اباط في شرك ودعاء المقبور شرك والاستغاثه بغير الله شرك ويؤلف مؤلفات ويتكلم وهذا امر طيب دفاع عن حق الله جل وعلا لكن لا بد ان تواصل الدفاع عن حق الله كله لا تجعل القران عظيم تبعد القران الله تعالى قال في الكتاب العزيز اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم هل ما جرى مع الأحبار والرهبان هو نفسه ما جرى مع المسيح ابن مريم اخوان؟ واحد ليس واحد ما مورس مع الأحبار والرهبان أنه مطاعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام الذي هو التشريع أليس كذلك؟ عيسى بن مريم صرفت له العبادات سموه ابنا لله فغلوا فيه فعبدوه من دون الله هذا شرك الطاعة وهذا شرك القبول كما يسمونه الآن مثلا أو شرك الدعاء جمعهم الله تعالى في آية واحده ثم قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا إِلَاهًا واحدا واحد في التشريع واحد في الدعاء سبحانه وتعالى ولكن الذي يفرق بين هذا وهذا مطموص البصيرة كما قال الشنقيط رحمه الله تعالى إلا من طمس الله بصيرته وأعمى قلبه مثله فهذا أعمى قلب مطموص البصيرة الذي يفرق بين قضية التشريع وبين قضية الشرك باللجل علم مجهد الاستغاثة بالمقبوط وطلب الولد منه والدعاية من غير له وإلى غير إداد هذا ما عرفه ملة إبراهيم ما عرف دعوة الأنبياء والرسل قال والدليل قوله تعالى وَاعْبُدُ الله ولا تشركوا به شيئا. لما عرفه قال دعوه غيره معه هذا حتى عاريف الشرك وهناك تعاريف أخذ تسوية غير الله بالله بمن هم من خصائص الله وهذا أظهر في معاملات الناس اليوم تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص التشريع من خصائص من الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يدا به إلا ولا تقولوا لما تصفوا السنفهم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عن الله الكذب حق لله جل وعلا ان الحكم إلا أن أمر أن لا تعبدوا إلا ولا يشرك في حكمه أحدا فهذا يأتي ويسوي نفسه مع الله في هذه الخصيصة يعني ما يلزم ان يقول كما قال في العوض أنا ربكم لا يعلم. او أو يقول ما أعلم لكم اله إله لا ما يلزم نعم هذا أشد كفر وأغلب لكن مشرع كافر بالله جل وعلا مرتدع الاسلام إسلام لأنه سوى نفسه بالله جل وعلا في حق من حقوق الله فمن الناس الله في اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته وأفعاله فقد كفر بالله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نكر في سياق النهي ولا تشركوا به شيئا تفيد العموم قال فاذا قيع كما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هنا المؤلف استعمل اصول ايضا عليه الشلف هو النشر المرتب هنا قال معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الاصول الثالث سيبدا فيه أنا. الان مؤلف يتكلم اولا عليه عن معرفه العبد لربه فإذا فرغ يتكلم عن العبد دينه بعد ذلك يتكلم العبد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذن هذه الأصول الثلاث التي يجيب عنها صغار أفراد المسلمين اليوم ولا في الإجابة عنها كبار منوصف بالشهادات الدنيوية في القبور لأن إجابة في القبر إجابة عمل في الدنيا فالذي كان يجمع هذه المعلومات للتكسر بها لينجح لياخذ شهاده ليحكم ويشرب هذا نايلجي يقول ها ها لا ادري اما الذي تعلمها ليعمل بها ويعامل الله عز وجل بها هذا يجيب وان كان اميا لا يكتب ولا بس فكم من عجوز عقيدته افضل من كبار كبار اصحاب الشهادات البراقه العلميه اليوم لأن يا إخوان معرفة علمية للعمل يعني يتعلم ليعمل من ربك ربي الله طيب ربك الله لا تعبد غير الله ربك الله لا تحكم بغير شرع الله طيب ما الفائدة من قولك ربي الله طيب الكافر يقول ربي الله كل واحد يعني أسوأ المسألة يقول دين الاسلام ما هو الاسلام الاسلام اللي هو لعق مسراني الاسلام الاسلام ان تحكم بالطاغوت الاسلام ان تحدد العلاقات مع الناس بناء على المعاملات والعادات والتقاليد والعادات في الحياه الدنيا هذا هو الاسلام اذا الاسلام عندك غير الاسلام الذي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي الله عليه وسلم طيب قال من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين لنعمته هذه معلومة متفق عليه ليس كذلك؟ كل الناس يشهد بالله تعالى بذلك حتى في العون. فرعون فرعون قال لأهله ولعشيرته ولقومه وقبيلته انه خلق نفسه ولم يقل لاحد منهم من انني خلقته واضح اليس كذلك؟ فرعون يعترف بان الخالق الراس من هو الله لكن لو يقول ما عندكم من اله اي من مشرع غير انا الذي اشرع لكم الله فقط يا الله فقط تشريعات من عندك ويذرك والهتك وفي القراءه التفسيريه والهتك تشريعات الجاهليه كان يحكم مملكته بتشريعاته هو باوامره هو وابطلا شرع الله تبارك وتعالى ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته والنعمة نعمتان نعمة هدايه لاسباب الحياه الدنيا من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وكيف تعمل وماذا تصنع اعطى كل شيء خلقه وثم هذا هذه التربيه كما تقدم يا اخوان اشترك فيها ايش الإنسان والحيوان والمؤمن والكافل والذر والفاجر كلهم يشتركون فيها. الكل يأكل والكل يشرب والكل يلبس والكل يسقى والكل يعمل والكل والكل كلهم سبب. بقي التربيه الثانية التي تقيد هذه التربية تربية الهدايه أن تغدى ماذا تأكل وماذا لا تأكل ماذا تشرب. وماذا لا تشرب ما هو الحلال من الرزق وما هو الحرام كله رزق اللص اذا ترى الم يرزق لكن رزق بالحرام والكاتب يرتكب بجهده وكذبه من الحلال رزق رزق بالحلال كله رزق لكن هذا ربي في الهدايه الى الصراط المستقيم وهذا معنى قوله تعالى إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هؤلاء ههم المنعم عليهم بالإداية جفet المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالب من هو المغضوب عليهم؟ يقولون اليهود ضالوا النصار طيبا اليهود ضالون ام لا؟ طيب النصارى مغضوب عليهم ام لا؟ آه مغضوب عليهم لان هاتان الصفتان لكل من اعرض عن الصراط المستقيم نعم غلب على اليهود وصفه أنهم مغضوب عليهم لانهم كتبوا الحق وغلب على النصارى انهم قالوا لانهم عملوا بغير علم لكن لا يعني هذا ان اليهود لا ضلال فيهم ولا يعني هذا أن النصارى ليس بمغضوب عليهم فهما صفتان غير المغضوب عليهم بل يتعاطوا اسباب الغضب ولا بالذي يعطى اسبابه الضلال فالتس الله تعالى ان يخلصك من هذا وهذا وهذا بنعمته ان يهديك الى عين الى الصراط المستقيم هذه النعمه الكبرى يا اخوان هذه النعمه وهذا لما قال له على قل قال ورزقني منه رزقا حسنا رزقا حسنا رزق الهدايه رزق القوه رزق التوفيق الرزق الحسن يا اخوان الذي يقود إلى رزق البدن الرزق ليش؟ الحسن كذلك فمن قام اللاجئ حقه أوشك أن يقوم المخلوقين بحقوقهم من يعمل على نجاة نفسه ومن تحت يده قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه مباشرة اعترف بالمقدمة الأولى التزم الالتزامة الثاني مباشرة هو ربك ورب جميع العالمين إذن هو معبودك ومعبود جميع العالمين هكذا امر الله تعالى هذا امر شرعي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس حقائق متلازمه مترابطه هو ربك نعم ومالكك نعم هو يحكمك وهو الذي تصرف اليه العبادات مسائل واضحه جدا لكن لا الان نعم هو خلقنا هو رزقنا هو يملكك نعم هو يقول لا من يحكمك الدستور طيب هو خلقت نعم هو رزقك نعم هو ملكك نعم هو الذي تعبدون يقول لا ليس كل العبادات الصلاة والصيام نعم الاشتغاثة نحب الولي فلان ده أي علم الغيث فلان يعمل غيث كذا وفلان يفعل كذا يقول هؤلاء ما عرفوا اصلا منك إبراهيم ولا دين الانبياء والمرسلين والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين محمود سبحانه وتعالى وهو رب العالمين جل الله في غضبه وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم يعني ما هناك الا خالق يخلق ومخلوق مرضوب مقصود خلقه الله عز وجل هذه قاعدة مهمة يا إخوان هذه قاعدة مهمة ليس في المخلوق شيء من الخالق وليس للمخلوق أن يأخذ لنفسه شيء من حقوق الخالق ابدا مهما بلغ هذا المخلوق وإن كان نبي فسورة وإن كان من الكروبين حملة العرش وإن كان هو جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل وإن كان من كان ما يجوز لأحد منهم أن يأخذ من حق الله تعالى شيئا أما الذي يجي الآن إذا رأوا إنسان قد صار صالحا أضبوا عليه بعض فقال الله تبارك وتعالى كذباً رسول أبو الثاني وإلا فالله تعالى يقول بالتابع جزء إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز والحبيب الله يعني أنا كذب واختراه لا يشيح حقائق إن الله يعلم ما من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم يدعون أسماء سمواهم من عند أنفسهم ما زوالي الحقيقة. الحقيقة السرعية بشيء أصدر فهؤلاء ما تصور من يكون هناك إنسان في تقى وورع عالي وهو عالي كغير من الناس من جهة الصفات الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. لا بد أن يحبون عليه شيء ما يحبونه شيئا ما حتى يتميز عن الناس كيف ولي وهو أكل آخرين كيف ولي يكون هذا ما يتفعون هذا كيف يكون رئيس وهو يحكم بكتابة السنة كما أنا أخذ كتاب السنة كيف يكون رئيساً ما يصبح لا طيب رئيس يحكم ويحكم بطاقه لا يكون متميز يترك كتاب الله ويأتي بقوانين اليهود والنصارى وعباد الفروج والفئران والابقار وكذا قانون كذا وقانون كذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيراً ومسمياتهم المختلفة الآن شاهدة على نقص عقولهم وفجورهم وإجرامهم وإلا لا شك أن هذه الدساتير التي يكتبونها يجمعون لها يا خاصة الخاصة أليت كذلك؟ وعليت القوم والمتميزون في كل ما يتعلق بابعاض هذه التقنينات كل بحسبه ومع هذا تسمى قانون إنجليزي قانون أمريكي، قانون روس، قانون إيربالي، قانون هندي، قانون روسي. طب هذا كل هذه القوانين طيب هؤلاء جمعوا عيلة الناس خاصة ولا بيأمن لا لا. هذه هؤلاء عيتهم عندهم ونحن عندنا كذلك منهم أهل خاصة وعية عندنا. جمعهم كناجنا. وهكذا كل حجم بما لديهم فريحون ونحن نقول عندنا من هو اعلى منكم وهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى جل الله في علا فإذا قل بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته بآياته ومخلوقاته لأنه عطف, عطف المخلوقات عن ايات لانه أرد بالآيات نوعيها المتلوه والمخلوقة فالمتلوه كلام الله عز وجل ومن قال إن القرآن مخلوق كفر بإجماع المسلمين فالآيات المتلوه كلام الله جل وعلا صفة من صفاته لم يزل جل وعلا متكلما عليما سميعا بصيرا سبحانه الله في علم العيات المخلوقه الشواهد التي خلق الله جل وعلا في هذا الكون من ليل ونهار والشمس وقمر وجبال وهذه كله ايات وعلامات دل على وحدانيه الله تبارك وتعالى قالوا مخلوقاته تقول هذا من عقله ايش ها ها البعض على الكل أو الشيء او بعض افراد الشيء على العموم ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لان الليل والنهار ايه اليوم الليل والنهار آيت اليوم والشمس والقمر الشمس آية النهار والليل آية انقض لا سماها آيات ومن مخلوقاته السماوات السبع والارضون السبع ومن فيهن وما بينهما الله تعالى سمى تلك آيات ولما ذكر السماوات السبع والارضون ذكر خلقها ذكر خلقها الله الذي خلق السماوات والأرض ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فتكون آية العلامة دالة على الشيء فالليل والنهار تمثل اليوم والشمس آية النهار والقمر آية الليل قال والدليل قوله تعالى من ايات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون بشر من عرف عقله العباده فسوف يسجد اي يذل ويخضع وينقاد من الذي خلق فالذي لا يخلق لا يعبد اصلا ولان الله تبارك وتعالى يقول في, في, في سوره الرعد قل من رب السماوات والارض قول الله قل أفتخذتم من دونه اولياء أولياء لدون أنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهر هو المعبود وحده الأشعر هو الطائر والطائر هو الخالق إذن هو المعبود سبحانه جل الله في علاه وكذا قال إبراهيم لقومه لما دعاهم إلى التوحيد عليه بخلق الله تبارك وتعالى قال وقوله ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش استوى على العرش الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب استوى على العرش هكذا علمنا الله تعالى في سبع مواضع من القران ابو استوى على العرش نقول كما قال ربنا وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش استوى طيب هل اخبرنا كيف استوى ها؟ طيب اخبرنا متى استوى ثم استوى على العرش ثم تفيد ماذا الترتيب والتعقيد والتراخي إذن أعلمنا أنه استوى بعد أن خلق السماوات والأرض نجيب كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى متى استوى؟ تقول كما قالتها ثم استوى على العرش. كيف استوى موجود؟ نفس ما أعلم الله أعلم ما أخبرني على كيف استوى لكن أخبرني أنه استوى طيب الاستوى معلوم في لغة العرب؟ نعم معلوم في لغة العرب فنثبت ما أثبته الله تعالى نفسه وننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه ونسكت عما لم يعلمنا الله جل وعلا به وهذا معنى عدم التكييف وهو غير عدم التكييف الذي عند المعطلة واضح ان عندهم تكييف عندهم عدم تكييف كما قيل لا لا لا لا لا لا عندهم لا لا لا لا لا لا لا الجهمية الذين نقسم بالتعطيل الاسم والصفة عن المعنى والحقيقة عن المعنى والحقيقة تقول نثبت كلام بلا متكلم طيب نقف عن هذا يا